وستكون إن شاء الله تبارك وتعالى المدارسة في هذا الشهر شهر القراء إلى شهر رمضان المبارك شهر القرآن بإذن الله تعالى كاملا ستكون هذه المدة في تدارس كلام الله تبارك وتعالى وذلك من خلال الكتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير والذي رفع على المجموعة لديكم وستكون منه القراءة القصد منها الوقوف على جمل معاني كلام الله تبارك وتعالى والانتفاع بذلك وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد العلم فليقرأ القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين وعنه أيضا رحمه الله وارضي عنه إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين وعنه أيضا من أراد العلم فليثور القرآن يعني يقلبه ويفتش فيه بالآثار والاخبار يقول فإن فيه علم الأولين والآخرين الله تبارك وتعالى باسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا استفتح به فتح أن يجعلني واياكم وسائر المسلمين ممن ينتفعون بكلامه ويرتفعون بذكره إنه سميع قريب مجيب. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى القراءه إن شاء الله المقدمة شيخنا الحبيب إن نعم, نعم إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث بالذكر الحكيم للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن العلوم وإن تبايلت أصولها وغربت وشرقت فصولها واختلفت وغربت وغربت وغربت أقوالها وغربت وشرقت بالتشديد نعم و... نعم وغربت وشرقت فصولها واختلفت أحوالها وأتهمت وأنجدت أقوالها وتنوعت أبوابها وأشأمت وأعرقت أصحابها وتغايرت مسائلها وأيمنت وأيسرت وسائلها فإنها عظيمة نوالها إلا أنا علاها قدر أكمل شيخنا نعم نعم أكمل الا انها اعلاها قدرا واعلاها مهرا واسناها مبنا واسماها معنى واوضحها سو اوضحها سبيلا واص سبيلا واصحها دليلا نعم علم التسهيل لتعلقه بكلام الحكيم الخبير الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا الحكيم حميد قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وزلنا اليكم نورا مبينا فامن الذين امنوا بالله وعتصموا به فسييرهم في رحمته واعتصموا و... واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما وقال, وقال الله تعالى يا أَهْلَ الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير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 كتاب أحكمت آياته ثم خصلت منا الحكيمين خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير أكمل شيخنا نعم نعم نعم. وقال الله تعالى ونزل الفلامر. وابنازلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحكيم وقال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمته وبشرى للمسلمين وقال الله تعالى حامينين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون مشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون روى أحمد في مسنده حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن علقمه بن مرسل عن أبي عبد الرحمن عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضلكم من تعلم القرآن وعلمه قال ابو عبد الرحمن أبو قال ابو عبد الرحمن السلمي فذلك الذي أقعدني هذا المقعد روى مسلم في صحيحه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن عن عن موسى بن, ع... بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبه بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفه قال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بضحة أو, أو إلى العقيق أو إلى فيأتي منه بناقتين كوما وين في غير اسم في غير اسم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب ذلك قال قال فلا يخد أحدكم إلى المسجد فيعدم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن ومن من الإبل قال أحمد في مسنده حدثنا عفان حدثنا عفان وقال حدثنا أبو عوالة حدثنا سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله عز وجل يقرأون ويتعلمون كتاب الله عز وجل يتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيت وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله في من عنده وما من رجل يسلك طريقا يلتمس به العلم إلا سهل له به إلا سهل له به او سهل به طريقا الجنة ومن يبطئ به عمله لا يسرع به نسبه اعلم وفقك الله لمرضاته أن علم القرآن أساس لكل علم نافع ويرجع أصله لتفهم معاني الكتاب وتحصيل علومه وتحصيل علومه وهذا فضل ومنة من الرحمن سبحانه يختص بها من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم فنسأل الله أن منهم إنه سميع قريب قال الله تعالى يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد أوتي خيرا كثيرا أكمل الشيخ الحبيب نعم أكمل لما يأتي التعليق شو أوقفك ان شاء الله استعين بالله ان شاء الله قالت قال الطبري في تفسيره حدثنا المسنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية قال حدثني معاوية عن علي عن بن عباس في قوله ومن يؤتى الحكمه فقد أوتي خيرا كثيرا يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله ومقدمه وحرامه ومقدمه ومؤخره ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وامثاله واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال ان القران ذو سجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ غاية فمن اوغل فيه برفق بلفق النجا ومن اوغل فيه بعنف غوى اخبار وامثال وحرام وحلال وناسخ وممسوخ ومحكم ومتشابه وظهر وبطن فظهره التلاوه وبطنه التاويل فجالس به العلماء وجانب به السفهاء واياكم وزله العالم قلت والناظر فيما صنف الناس في تفسير القرآن من التصانيف وجدها مختلفة الأوصاف وجد وجدها مختلفة مختلفة الأوصاف, وجدها مختلفة الأوصاف, مختلفة الأوصاف؟ نعم, نعم وجدها مختلفة الأوصاف ومتباينت الأصناف فمنهم من, فمنهم من آثر بالاختصار ومنهم من طول حتى كثر الأسفار ومنهم من تكلم في بعض علوم دون بعض في بعض علوم القرآن دون بعض ومنهم من تعلم في بعض علوم تكلم دون بعض من تكلم ومنهم من تكلم نعم, نعم, نعم ولقد رأيت كتاب زاد الميسير في عين مسير زاد المسير ولقد رأيت كتاب المسير نعم المسير نعم نعم, نعم ولقد رايت كتاب زاد المسير في علم التفسير قد سلك صاحبه طريق اختصار قد الاقوال سلك المأثورة قد سلك صاحبه قد, سلك صاحبه قد, سلك... قد سلك صاحبه طريق فألفي... فألفيتها حسنة نعم الماثوره باعداد مسبوره في 2000 فالفيتها حسنه فالف للمبتدئين فالفيتها فألفيتها حسنة للمبتدي في علم التاويل والتفسير جيدة لقارئ القرآن إذا أراد الحفظ والتذكير فأحببت, فأحببت تذهيبه وتنقيحه للحص والعالم فأحببت تهذيبه نعم تهذيبه فأحبت تهذيبه وتنقيحه للخاص والعام مع ذكر زيادات بحسب بحسب الحاجة والمقام من كتاب موسوعة التفسير بالمأثور واحيانا وأحيانًا أذكر لطائ لطائ لطائفة شيخنا أذكر لطائفة وأحيانا أذكر لطائفة تتعلق بالتفسير لاعتقاد أو الفقه للآيات. عن ألفقه للأيات على جهة الايجاز تتميما للفائدة المطلوبة والله المستعان وإذا أردت ذكر صاحب وإذا أردت الكتاب أعلم ذكر صاحب الكتاب زاد المسيح ما يسته بقول قال المصنف ومتى ما اردت زيادة ومتى ما اردت زيادة على اصل كتاب انتقيتها من الموسوعة ما يستها بقوله وفي الموسوعة وإذا كانت الزياده كانت الزيادة خارج اصل الكتاب ولم أحصلها ولم أحصلها من ولم أحصلها من ولم أحصلها من الموسوعة أحصلها من يستها بقول قلت وبالله التوفيق وحده لا شريك له وقد أسميته المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير أرجو من الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لغيره فيه شيئا إنه جوال كريم وأسأله بمنه ورحمته ان ينفع به المسلمين وأصحاب الحديث نفعا لَفَان يَزِيدُهُمْ إِيمَانًا وَيَزِيدُهُمْ إِيمَانًا وَيَقِينًا فِي كَلَامِ رَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نعم أكمل قال المصنف فصل في فصل في فضل علم التفسير روى ابو عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود قال كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر فلا نجاوزها إلى العشر الاخر العشر الاخر حتى نعلم ما فيها من العلم الى العشر الاخر فلا نجاوزها نعم ولا نجاززها إلى العشر الأخرى حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل وروى عن الحسن أنه قال عن الحسن أنه قال ما أنزل الله آية إلا أحب إلا أحب أن علم الله إلا أحب الله عزوج وماذا عنا بها ما أنزل الله آية إلا أحب أن أن أعلم لا أن يعلم أن يعلم شيخنا هكذا يكتب نعم أظنه فيها ما أنزل الله آية إلا أحب أن يراجع الأثر لأنه كان في تصحيف إلا أحب أن يع أن يعلم وأن أعلم فيما ما أنزلت وماذا إلا أحب أن يعلم أن يعلم سبحانه نعم طيب ما في مشكلة نراجعها إن شاء الله وقال اياس بن معاويه مثل من يقرا القران ومن يعلم تفسيره او لا يعلم مثل قوم جاءهم كتاب من صاحب لهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلهم لمجيء الكتاب روعه لا يدرون ما فيه فاذا جاءهم المصباح عرفوا ما فيه رطل في الاستعاذة قد أمر الله عز وجل بالاستعاذة عند القراءة بقوله تعالى فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومعناه إذا اردت القراءة ومعنى أعوذ الجا وألوذ قلت الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة وغيرها مستحبة عند عامة أهل العلم ولهذا صيغ كثير ولها ولها صيغ ولها صيغ ولها, ولها صيغ كثير ولها صيغ كثيرة منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على ظاهر الآية وعلم وفقك الله أن الاستعادة في الصلاة تكون سرا قال في المغني ويسر الاستعادة ولا ولا يجهر بها لا علم فيه خلاف أما خارج الصلاة فعمة القراء في مشهور في مشهور طرق إلى الجهل بها على الجهل بها أي ال على أي والمشهور من صيغ الاستعادة عند عموم القراء هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جهرا قال في شرح الطيبة الطيبة الطيبة نعم قال في الشرح الطيبة أمر أمر القارئ أمر أمر, امر أمر القارئ لحظة بس سمعني القارئ. بس الله يرضى عنك نعم سمعني جوية أمر, أمر القارئ نعم نعم أمر القارئ أن يقول إذا أراد القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما ورد في سورة النحل وهذا اللفظ هو أدنى الكمال عندهم وهو المغتاب جميع القراء وقد حكى عن غير واحد من الأئمة الاتفاق على هذا اللفظ بعينه طيب بالنسبة فقط هنا طيب بالنسبة للإستعاذة للإستعادة قبل القراءة في الصلاة وغيرها مستحبه أي قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا قول عامتي هذا قول عامتي أهل العلم وقع خلاف لكنه خلاف فردي أو شاذ لكن عمومه العلم على أنها مستحبة أن الآية في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ الأمر هنا للندب والاستحباب ولا صيغ كثيرة ولا يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاءت في ذلك آثار وأشهرها ما جاء على ظاهر الآية أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت بذكر بعض الزيادات ونحو ذلك قلت هنا وأعلم وفقك الله أن الاستعاذة في الصلاة تكون سرا في الصلاة داخل الصلاة يستعاذ سراً وثم أحكام فقهية هل يستعاذ في كل ركعة في ركعة الأولى هذه مسألة لا تعنين لها وفي المغني نقل إجمع على أن الاستعاذة في الصلاة يسر بها أي تكون سراً أما خارج الصلاة لما تقرأ من المصحف أو تقرأ على شيخ أو نحو ذلك ف... فالاستعاذة في مشهور طرق القراء عامتهم القراء السبعة والعشرة يجهرون بها إلا ما جاء في بعض الخلاف في طريق حمزة وطريقي نافي عما عموم القراء في مشهور طرقهم على الجهل بالاستعاذة والمشهور من صيغ الاستعاذة الذي اتفق عليه عامة القراء أيضا كما ذكرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضع وقد ذكر هنا في شرح طيبة ذاك ابن الجزري أن قد حكى غير واحد من الأئمة, الأئمة يعني الاتفاق على هذا اللفظ بعينه هذا ما يتعلق بالاستعاذة نعم فصل في بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قلت هي آية من كتاب الله في كل موضع كتبت. كتبت من المصحف كتبت من المصحف كتبت من المصحف لان الصحابه رضي الله عنهم كتبوها في المصحف فعلم ان هي من القران وهي للفصل بين الصور بين الصور روى ابو داوود في سننه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يعرف فصل لا, لا يعرف ف... لا يعرف لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وجمهور العلماء وهو مصهور مذهب أحمد أنها ليست جزء جو... ليست جزء آية ليست أنها جزء ليست جزء آية من الفاتحة ليست جزء آية من الفاتحة طيب طيب طيب دقيقة بالنسبة للمسألة دقيقة بالنسبة للمسألة مسألة البسملة مما يتعلق بها بحثها معنا في التفسير هي أن العلماء رحمه الله اختلفوا لي آية من الفاتحة أم لا؟ اختلف العلماء هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ فمنه من ذاب لأن آية من الفاتحة قال هي جزء آية من سورة الفاتحة يعني بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية رقم واحد في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين هي الآية الثانية الرحمن الرحيم هي الآية الثالثة وهكذا هذا قوله في المسألة وهذا القول هو قول اختيار نصر الإمام جدا أنه ينصر أن البسمة من الفاتحة أو جاربها هذا مذابه رحمه الله وهو أحد الرواتين عبد المبارك واختيار إسحاق بعبيد قصب بن سلام رحمه الله ورويت عن أحمد هذه الروايات أنها آية أو جزء آية من الفاتحة والقول الثاني وهو قول الأكثر أنها ليست جزء آية من الفاتحة وإنما هي آية للفصل بين الصور هي آية من هي قرآن بسم الله قرآن وهذا الذي عليه ضاهر عليه أحمد الصحابة لأن الصحابة كتبوا القرآن في المصحف لم يكتبوا فيه غير القرآن فلم يعشروا ولم يخمسوا ولم يحزبوا إنما ذكروا فيه القرآن فحسب واضح، إنما ذكروا فيه القرآن فحسب فلذلك الصواب أن البسمله أي بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن للفصل بين الصور وليست جزء آية من صورة فاجحة، وإنما هي آية للفصل بين الصور أما من النمل فهي جزء آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا بالإجماع وكذلك ليس بين الانفال الأنفال والتوبة فصل بالبسمة وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم أما في غير هذين الموضوعين فعلى الصحيح قول أهل العلم أن البسمله آية للفصل بين الصور ليس جزء آية من الفاتحة ولكن للفصل حتى نعرف بداية الصورة وفصل عن التي بعدها نعم تفضل أكمل قلت معنى قوله بسم الله أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء أو أقرأ بتسمية الله أو أقوم أو, أو أقوم وأقعد بتسمية الله وذكره من تفسير الطبري قلت قوله, قوله الله الذي الذي يأله يؤله الذي يؤله ويؤبد فهو المعبود الحق سبحانه وفي الموسوعة عن عبد الله بن عباس قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد قال يا محمد قل أستعيد بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم قال قال له جبريل قل بسم الله يا محمد يقول أقرأ بذكر الله ربك وقم و ثم وقعد بذكر الله عبد الله بن عباس قال الله ذو الألوهية والبعدية على خلقه أجمعين عن عبد الله بن عباس قال اسم الله الأعظم هو الله عن جابر عن جابر بن زياد من طريق حيان الأعرج قال اسم الله الأعظم هو الله ألا ترى أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل كل اسم كل اسم عن عابر الشعبي من طريق مسعر عن من سمع الشعبي قال اسم الله العظم هو يا الله سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم طيب بعدين هذه تعدل طبعا بعدين هذه تعدل لعل الإخوة لما حملوها فقط إنما تعدل بسمنا للفصل أما بداية الفاتحة من الحمد لله رب العالمين كما قدمنا لعل تعدل هذه من عند الإخوة إن شاء الله نعم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 وطلسوره الفاتحه رواه ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقرع عليه ابي بن كعب ام القران فقال والذي نفسي بيده ما انزل في التوراه ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها هي السبع المساني والقران العظيم الذي اوتيته قلت قال البخاري في كتاب التفسير من الصحيح، وسميت ام الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة سبب النزول نعم واختلف العلماء في نزولها على قولين أحدهما أنها مكية وهو مروي عن علي بن أبي طالب والحسن والحسن والحسن وأبي العالية وقتاد وأبي ميسرة والثاني أنها مدنية وهو مروي عن أبي هريرة ومجاهد وعبيد بن عمير وعطاء الخراساني عن ابن عباس عن ابن عباس كالقولين قلت القول بأنها مكية هو قول جمهور المفسرين وهو الصواب وهو الصواب إن شاء الله لقول الله تعالى في سورة الحجر وهي مكية بالاتفاق ولقد اتينا كسبعا من المثاني والقرآن العظيم وروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني, فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم, فلم أجبه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله عز وجل استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي, بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة, سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم الذي أتيجه نعم قد اختلف, الناس قد اختلف الناس في الفاتحة هل هي مكية أم مدنية أولا المشهور عند السلف أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة المكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل في غير مكة فمثلاً صورة يوسف نزلت بين مكة والطائف فهي صورة مكية وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني ولو نزل بمكة أو غير المدينة هذا المشهور في المكي والمدني أو في ضابط المكي والمدني اختلف في صورة فاتحة هل هي مكية أم مدنية؟ قيل مكية وقيل مدنية طبعا هذا الذي ذكره مصنف وبعضهم قال نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة لكن القول الصواب الله اعلم والذي عليه أكثر التفسير هو أن صورة الفاتحة مكية والدليل في ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في صورة الحجر وهي مكية بالاتفاق كما ذكرنا هنا ولقد آتيناك سبعا من المثاني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وهذا من أفراده بسعيد بن المعلّة وفيه أنه قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوجده فالنبي سماها السبع المثاني التي في سورة الحجر وربنا في سورة الحجر ماذا قال قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني في الحجر المكية وبعضهم سدل أيضا بأن الصلاة لما فرضت بمكة لم تفرض إلا مع الفاتح فقال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إلا وفيها أم الكتاب والنبي صلى في مكه صلى الله عليه وسلم لذلك الصواب ان سوره الفاتحه سوره مكيه ان نزلت قبل الهجره الله تعالى اعلى ونعمك من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين قوله تعالى الحمد لله رب العالمين قلت قدرو والتبري في تفسيره عن كعب الاحبيد رحمه الله تعالى قال من قال الحمد لله فذلك ثناء على الله وعن ابن عباس قال قال جبريل لمحمد يا محمد قل الحمد لله رب العالمين قال ابن عباس يقول قل الحمد لله وخط كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن وما بين. مما يعلم مما لا يعلم يقول اعلم يا محمد أن رب نعم قل الحمد لله الذي له الخلق كله السماوات كلهن ومن كله فيهن و كلهن وومن فيهن ركز معي السماوات كلهن ما فيش المنصوب كله نعم نعم نعم كله مرفوع نعم مما يعلم ومما لا يعلم يقول اعلم يا, اعلم يا محمد أن ربك هذا لا يشبهه شيء قل في تفديد الطبري فربنا جل سناؤه السيد الذي لا لا شبه له ولا مثل في سؤوده والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه والمالك الذي له الخلق والأمر قال المصنف وللمفسرين في المراد بالعالمينها هنا خمسة اقوال أحدها الخلق كله السماوات والسماوات ما ما فيهن وما بينهم رواه الضحاك عن ابن عباس ثاني كل ذي روح كل كل ذي روح دب على وجه دب الارض دب, على وجه دب دب دب على, وجه دب دب على. كل ذي روح دب على وجه, وجه, وجه الأرض رواه أبو صالح عن ابن عباس والثالث أنهم, أنهم الجن والإنس روي أيضا عن ابن عباس وبه قال مجايد ومقاتل والرابع أنهم الجن والإنس والملائكة نقل عن ابن عباس أيضا والخامس أنهم الملائكة وهو مروي عن ابن عباس أيضا قوله تعالى الرحمن الرحيم الصوت واضح شيخنا الحبيب؟ نعم واضح واضح استعين بالله وفي الموثوعة عن قتادة بن دعامه من طريق, من طريق مطر الوراق في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين قال ما وصف من خلقه وفي قوله الرحمن الرحيم قال مدح نفسه قلت وقد روى ابن ابي حاتم في تفسيره عن الضحاك في قوله في قوله الرحمن الرحيم قال الرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة وفيه عن وفيه عن خالد, وفيه عن خالد بن صفوان التميمي في قوله الرحمن الرحيم قالهما رقيقان أحدهما أرق من الآخر وعن الحسن قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه قال المصنف قوله تعالى مالك يوم الدين وفي الدين هنا قولان أحدهما أنه الحاسب قال قاله ابن قاله ابن مسعود والثاني الجزاء قاله ابن عباس ولما أخبر الله عز وجل في قول رب العالمين أنه مالك الدنيا قوله تعالى إياك نعبد وفي الموسوعة عن عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رواه عن الضح عن الضحة في قوله إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو ربنا لا غيرك وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها كلها وعلى أمورنا كلها عن قتادة بن دعامه من طريق مطر الوراق إياك نعبد وإياك نستعين قال دل على نفسه أنه كذا فقولوا عن قتادة بن دعامه من طريق سعيد في قوله إياك نعبد وإياك نستعين قال يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم قال المصنف وفي المراد بهذه العبارة ثلاثة أقوال أحدها أنها بمعنى التوحيد روي عن علي وابن عباس وفي آخرين والثاني أنها بمعنى الطاعة كقوله لا تعبد الشيطان والثالث أنها بمعنى الدعاء كقوله إن الذين يستكبرون عن عبادته نعم طبعا هنا, هنا الموضع هذا في العبادة يشمل هذه الاقوال الثلاثة ولذلك من قواعد القرآن أنه كما قال سفيان بن عيين رحمه الله ليس في تفسير القرآن اختلاف إنما هو أمر جامع يراد به هذا وهذا وقد قرر هذا المعنى إسحاق بن رهوية في السنة للمروزي أن القرآن غالبه من, اختلاف فيه من جهة اختلاف الجامع إما أن يكون تنوعا وإما أن يكون تضمنا يعني أقوال السلف هي كالتفسير للشيء الواحد واضح. وكل يعبر عنه إما بمعنى مرادف وإما بجزء المعنى إما بمعنى مرادف لللفظ وإما بجزء المعنى فهنا لما يقولون إياك نعبد يعني نوحد هذا المروي عن علي وابن عباس وإما يقال إياك نعبد إياك نطيع إياك نعبد إياك ندعو هذا لا تنافي فالتوحيد في قوله تعالى إياك نعبد لأنه الثلاث المذكورات لا تنافي بينها فإذا قلت إياك نعبد إياك نوحد فإن التوحيد شرط لصحة كل العبادات واضح وإذا قلت نطيع فإن العبادة يطع استجابة لأمر الله تعالى طع المطلقة لله سبحانه وتعالى وإذا قلنا بمعنى الدعاء, الدعاء كل عباده فيها دعاء إما يتضمنها وإما يرجى منها فإيسان يعبد الله تبارك وتعالى وهو يرجو رحمته ومغفرته ونحو ذلك وهذا نوع من الدعاء اذا لا تنافي بين الأقوال الثلاثة نعم أكمل قوله وإياك نستعين نعم شيخنا نعم شعره قد ادىت ابن دعامه من دعامة من طريق سعيد في قوله اياك نعبد واياك نستعين قال يا أن ان تخلصوا له العباده وان تستعينوه على امركم قال المقاتل ابن سليمان اياك نعبد يعني نوحدك كقوله سبحانه في المفصل في المفصل في عبادات, عبادات عابدات يعني موحد عابدات, عابدات, عابدات, عابدات نعم نعم No. عبادات يعني موحدات وإنعين على عبادتك قال المصنف قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فيه أربعة أقوال أحدها, أحدها سبتنا قاله ثبتنا قاله علي ثبتنا وأبي ثبتنا نحن نحن من الثبات أحدها ثبتنا قاله علي وأبي والثاني أرشدنا أرشدنا, أرشدنا وفقنا, وفقنا, أرشدنا وفقنا يعني من جهة أمر الدعاء ليست أفعال ماضية هذه هذه أمر الدعاء يرد بها الطلب والدعاء نعم في أربعة أقوال والثاني أرشدنا والثالث وفقنا والرابع ألهمنا رؤية هذه الثلاثة عن ابن عباس وفي المراد بالصرا... بالصراط هنا أربعة أقوال أحدها أنه كتاب الله رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أنه دين الإسلام هذا ابن مسعود وابن وابن عباس والحسن وابو العالي وابو العاليه وابو العاليه في اخريه في اخره في اخر نعم والثالث انه الطالب الهادي الى دين الله راه ابو صالح ومن قال مجاهد والرابع أنه طريق الجنة نقل عن ابن عباس ايضا قوله تعالى صراط صراط الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفي الموسوعة عن عبد الله ابن عباس من طريق ابن جراجد في قوله صراط الذين انعمت عليهم قال المؤمنين عن أبي العالية رب عن ابي العاليه رفيع بن مهران رفيع رفيع بن مهران رفيع بن مهران قوله هم الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما قال المصنف فأما, فأما غير المغضوب عليهم فهم اليهود ولا الضالين النصارى رواه عادي ابن حاتم عن النبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت قال ابو محمد ام ابو محمد ابن ابي حاتم في تفسيره ولا علم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين قال المصنف وفي معنى امين ثلاثه اقوال احدها ان معنى امين كذلك يكون حكاه ابن ابن الانباري عن ابن عباس والحسن والثاني أنها بمعنى اللهم استجب قاله الحسن والثالث أنه اسم من أسماء الله تعالى قاله مجاهد وهلال بن يساف وجعفر بن محمد نعم أيضا في آمين آمين ليست من الفاتحة إنما تقال بعد الدعاء كما متعلمون في الصلاة فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقد قال السلف رحمه الله تعالى في معناها ثلاث أمور قالوا آمين امين أي كذلك يكون يعني واقع على جهة الاستجابة ولذلك قالوا اللهم استجب وأصلها اللهم امنا بخير هذا أصل امين ثم لمعاني لغوية بالحذف والاختصار طويلة يضيق المقام عن شرحها قالوا آمين أو آمين بتشديد المين وتخفيفها لكن يا أصلها اللهم أمنا بخير هذا أصلها وضع ثم قيل آمين ومعناه اللهم استجب ومن قال ان اسم الأسماء الله لأن تتضمن اسم الأسماء الله اللهم فالله هذا اسم من أسمائه والميم يميم الجمع التي تفيد الضم والكثرة وكأنك لما تقول اللهم دعوت الله بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى نعم قلت ومن اللطائف اكمل قلت ومن اللطائف العقدية في البسملة والسورة الفاتحة أولا أن, أن الإسم للمسمى فاسم الله هو له فإذا قلت بسم الله فالاستعانة والتبرك باسم من أسماء الله هو استعانة بالله وتبرك به لأن الإسم للمسمى ثانيا قوله تعالى رب العالمين فصار كل ما سوى الله مربوبا وهذا فيه المبايض وهذا فيه المباينة والحد بين الله سبحانه وبين مخلوقاته أن الله عبد مبارك رحمه الله وقد قيل لهم كيف نعرف ربنا على بأنه فوق السماوات السابعة على العرش بائل من خلقه ثالثا افتتح سورة الفاتحة بالسماي على الله تعالى بالأسماء والصفات ثم قال بعد ذلك ثم قال بعد ذلك اياك نعبد واياك نستعين فالمعبود الحق هو الموصوف بالصفات الكمال فالمسلم يعبد الله يعبد الله بالصفات رادعا الهدايه من الله تعالى توفيقا وفضلا ونعمه وحده لا شك له فلا تقلب الا من الله وحده فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل فمن ترك الاستعانه بالله وحده في طلب الهدايه واستعان بغيبه وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه ومن كلام بعض السلف يا رب يا ربي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك عجيبٌ لمن يعريس كيف يستعين بغيره خامساً الهداية تكون للإسلام في ملل الشرك وإلى السنة والأثار بترك البدع والأهواء قال أبو العالية رحمه الله لا أدري أي النعمتين أفضل أن أفضل الله للإسلام أو من هذه الأهواء سادساً لا يستقيم العبد على الصراط حتى يكون بريئا من سبل الضالة والجهالة وجميع الضلالات في صراط المغضوب عليهم والضالين عاد الله من سلبهم. عاد الله من سبلهم. من سبلهم نعم نعم. ولا تجد ولا ضال وجمع الضلالات في صراط المغضوب عليهم والضالين. ضالين عاذنا الله من سبلهم نعم شيخنا بارك الله. قلت ومن اللطائف الإيمانية استحضار مناجاة الله سبحانه حان قراءة سورة الفاتحة فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن شعبة عن, عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناج ربه الحديث روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ولي عبدي ولي, ولي عبدي ركز معي ولا, معني عبدي ولا, ولا عبدي اسمعني شوي بس الله يرضى عنك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولي عبدي بالكسر لا مجر نعم ولي عبدي ما سأل هو ما سأل وفي حديث مالك وفي حديث مالك وابن جريج فنصفها لي ونصفها لعبدي لعب فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي واذا قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل اثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجد يا عبدي قال قال الله مجدني يا عبدي وقال مره فوط الي عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فان قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فهذا الحديث يدل على أن الله يستمع لقراءة المصل حيث كان مناجيا حيث كان مناجيا له ويرد عليه جواب ما يناجيه به كلمة كلمة فيقول الله سبحانه فيقول الله سبحانه وتعالى لكل مصل مقرأ الفاتحة قرأ الفاتحة فلو صلى الرجل ما صلى من الركعات قيل له ذلك وفي تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة وفي تلك, وفي تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة كمن لا يأصى عدده إلا الله وكل واحد منهم يقول الله له كما يقول لهذا كما يحاسبهم كذلك <تصفيق> فيقول لكل واحد ما يقول له من القول في ساعة واحدة قال الله عز وجل ما خلق ما خلقكم ولا بعثكم إلا كانت سواحدة إن الله سميع بصير الله يبارك فيك أحسن الله إليك شيخنا الحبيب من سورة, البقرة. سورة البقرة سورة البقرة سورة البقرة قال المتنبّث فضل صورة البقره روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سوره البقرة لا يدخله الشيطان. فإن البيت الذي تقرأ, تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ فيه صورة لا يدخله الشيطان. وروى أبو أمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ اقرأوز اقرأوز صوت عندك سورة البقرة قال المصنف رحمه قال المصنف فضل سورة البقرة رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعل بيوتكم مقابل فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان وروى أبو مامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قرأ الزهراءين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كانهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة فصل في نزولها قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أول ما نزل بالمدينة وهذا قول الحسن والمجاهد وعكرمه وجابر بن زيد وقتادة ومقاتل تفسير الصورة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 من ربهم وأولئك هم المفلحون قوله تعالى ألف لام ميم فيها أربعة أقوال أحد انها من أسرار القرآن يروعنا ببكر الصديق رضي الله عنه قوله لله عز وجل في كل كتاب سر وسر الله في القرآن أوائل السور وإلى هذا المعنى ذهب الشعبي وأبو صالح بن زين والثاني أنها حروف من أسماء فإذا ألفت ضربا من التأليف كانت أسماء من أسماء الله عز وجل قال علي بن طالب رضي الله عنه هي أسماء مقطعة لو علم الناس تأليفها علموا اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وسئل ابن عباس عن ألف لام را وحامين ونون فقال اسم الرحمن على الهجاء ولا نحو هذا ذهب العالية والربيع بن انس والثالث أنها حروف أقسم الله بها قالوا ابن عباس وإكرمه والرابع أنها أسماء للسور روى عن زيد بن أسلم وابنه وابي فاخته سعيد بن علاقة مولى مهاني وأما معناها فإنه قد, فإنه قد قيل أعلك تنزعون الفاء هنا معناها أن الله أعلم رواه أبو الضحى لبن عباس وبيه قال ابن مسعود وسعيد بن جبير والثاني أنها أنه قسم رواه أبو صالح بن عباس وخالد الحزا عن والثالث أنها حروف من أسماء ثم فيها فيها قولة أحدها أن الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد قاله ابن عباس رضي الله عنهما والقول الثاني أن الألف من الله تعالى واللام من لطيف والميم من مجيد قاله أبو العالية والرابع عن أصم النسماء القرآن قاله مجيد والشعبي وقتاده وابن جريج يعني هذه الأقوال تفيدك أن لها معنى وإنما اختلفوا فقط في تحديده على ما تقدم قولوا تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قولوا تعالى ذلك بمعنى هذا وهو قول ابن عباس ومجيد وعكرمة والكساء وأبي والأخفش والكتاب القرآن قولوا تعالى لا ريب فيه الريب الشك ودلالة النفي في هذه الآية قيل فيها ثلاثة أوجه أحدها أي في قوله لا ريب أن ظاهرها النفي ومعناها النهي وتقديرها لا ينبغي لأحد أي يرتاب به لإتقانه وإحكمه يعني لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه. النفي يرد به النهي ومثله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء أي ما ينبغي لنا ومثله فلا رفس ولا فسوق وهذا مذهب الخليل وابن الأنباري والثاني أن معناها لا ريب فيه أنه هدى للمتقين قاله المبرد والثالث أن معناها لا ريب فيه أنه من عند الله قاله مقاتل في الآخرين قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وفي المراد بالغيب هنا ستة أقوال أحدها أنه الوحي قال ابن عباس بن, بن جريش والثاني القرآن قاله أبو رزين العقيل وزر بن حبيش والثالث الله عز وجل قاله عطاء وسعيد بن جبير هنا تنبيه قول العطاء وسعيد بن جبير أن يؤمنون بالغيب الله الله عز الغيب بمعنى لا نراه في الدنيا بعيني بعين الرأس وهنا يكون المعنى اطلاق المصدر يراد المصدر هنا بمعنى أنه سبحانه وبحمد لا يرى غيب أي لا يرى لا بمعنى اسم الفاعل أي غائب وهذا كفر الله تعالى ليس بغائب وهو شهيد سبحانه عليم جل وعلا لكن الغيب أي أننا لا نرى فالمصدر هنا يراد به المصدر حقيقتهم يعني لأن القلمة الغيب تطلق ويراد بها الغيب المصدر وضع بمعنى الشيء الذي لا يرى ويطلق الغيب ويراد به اسم الفاعل غائب هذا ليس مستعملا في حق الله تعالى مستعمل في حق المخلوق فالمخلوق قال فيه غائب لأنه قد يحضر ويغيب أما ربنا سبحانه فهو على كل شيء شهيد انتبه لهذه النقطة جمعا والرابع ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار ونحو ذلك مما ذكر في القرآن رواه السد عن أشياغه وإليه ذهب أبو علي وقتاله والخامس أنه قدر الله عز وجل يستغرق أصول الإيمان كلها ترى هذه الأقوال كلها ترجع لأصول الإيمان قاله الزهري والسادس أنه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أي محمد صلى الله عليه وسلم في حق من لم يره قاله ابن مسعود وفي معنى إقامتها ويقيمون الصلاة ثلاثة أقوال أحدها أنه تمام فعلها على الوجه المأمور به ربيع عن ابن عباس ومجيد والثاني أنه المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها قاله قتالة ومقاتل والثالث أنه إدامتها يقيمون الصلاة يعني يديمونها والعرب تقول في شيء الراتب قائم وفلان يقيم أرزاق الجند قاله ابن كيسان وفي المراد بهذه النفقة ومما رزقناهم ينفقون أربعة أقوال أحدها أنها النفقة على الأهل والعيال، قالوا ابن مسعود حذيفة والثاني أنها الزكاة المفروضة قالوا ابن عباس وقتالة والثالث أنها الصدقات النوافي قالوا مجاهد ضحاك والرابع أنها النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة ذكره بعض المفسرين قول الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك اهتلفوا في نزلت على قولين أحدوى أنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه ورواه الضحاك عن ابن عباس واختارهم وقاتل والثاني أنها نزلت في العرب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله ورواه ابو صالح ابن عباس أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قوله تعالى وقال ابن عباس نعم تداخلت المقصود أولئك على هدى من ربهم هنا قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم هذه الآية هي التي يراد تفسيرها، تعال تصح إن شاء الله، هذه مسخة مؤقتة إن شاء الله ستعاد يعاد ضلطها. قال ابن عباس على نور مستقامة، وفي المسوعة نبدي الله بن عباس من طريق منسحق بسنة أولئك من مفرعون أي أضربوا ما طلبوا ونجوا من شر منه ما ونجوا من شر ما منه هربوا، وعن قتادة من طريق شيبان بن عبد الرحمن في قول أولئك على هدى من ربهم أولئك من مفرعون الهدى والفلاح بحق فأحقه الله لهم. هذا نعتها للإيمان ثم نعت المشركين فقال إن الذين كفروا سواء عليهم الآيتين قال المصنف قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قوله تعالى إن الذين كفروا في نزول أربعة أقوان أحد أنها نزلت في قادة الأحزاب قاله أبو العلي والثانية أنها نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته قاله الضحاك والثالث أن نزلت في طائفة من اليهود ومنهم حيي بن أخطب قال ابن السائم والرابع أن نزلت في مشرك العرب كأبي جهل وأبي طالب وأبي لهب وغيرهم ممن لم يسلم قاله مقاتل طبعا هذه الأسباب النزول أو مواطن النزول تستغرق هؤلاء الكفار جميعا سواء من قادة الأحزاب أو من مشرك العرب أو من اليهود وغيرهم قال فأما تفسيرها وفي الموسوعة عن أبد الله بن عباس من طريق ابن اسحاق بسندي في قوله إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك وإن قالوا إنا قد آمن بما جاء من قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق لك فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاء به غيرك فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك وعلي السديه في قوله أأنذرتهم أم لم تنذرهم قال أوعظتهم أم لم تعظم فالكفر في اللغة التغطية تقول كفرت شيئا إذا غطيته قلت وأما في الشرع هو ما ما قضى الإيمان قولا أو عملا أو اعتقادا قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم قال مصنف قوله تعالى ختم الله على قلوبهم الختم الطبع قاله أبو ملك وفي المكسور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سدية نور الهنداني قال ختم الله على قلوبهم ونصحوه وعلى سمعهم يقول فلا يعقلون ولا يسمعون وعبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عباس عن عبد, عبد الله بن عباس رضي الله عنه من طريق سدية نبي مالك وبصرح ختم, ختم تداخلت وعن قتادة من طريق شيبان في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرت ما لم تنذروا لا يؤمنون هنا نأساقط أثر ابن عباس لعله السابق آه نعم نعم هو الأثر السابق أصلا عدل ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفس الطريق لكن دخل بعضه في بعض يصح من الموسعى إن شاء الله هذه نسخة مؤقتة وبعدين تصحح هذه كلها الخطأ بإذن الله عن قتادة من طريق شيمان في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أن ذرتم أم لم تذرهم لا يؤمنون قال أطاع الشيطان فاستحوذ عليهم فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يفسرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون عن سعيد من المقبولين من طريق أبي معشر يقال ختم الله على قلوبهم عن بالكفر ختم الله على قلوبهم بالكفر والإسماعيل السدي من طريق أسبرت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فلا يسمعون ولا يعقلون قال مقاتل نسليمان. ختم الله على قلوبهم يعني طبع الله على قلوبهم، فهم لا يعقلون الهدى وعلى سمعهم يعني آذان آذانهم فلا يسمعون الهدى. وعبد الله بن عباس من طريق عطية العوفي في الآية قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار الغشاة والغشاة وعلى أبصارهم. العبد الله بن عباس من طريق بن إسحاق بسندي في قول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار غشاوة أي عن الهدى أي يصيبوه أبدا بغير ما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك حتى يؤمنوا به وإن آمن بكل ما كان قبلك. الإسماعيل السدي من طريق أسباط وعلى أبصار غشاوة يقول جعل على أبصار غشاوة يقول على أعينهم فهم لا يمسرون. قال مقاتل بن سليمان على وعلى ابصار غشاوة يعني غطاء فلا يمسرون الهدا. قال ابن من طريق الحجاج. الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر قال الله تعالى ذكره فإن الله يختم على قلبك وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة قوله تعالى ولهم عذاب عظيم عبد الله بن عباس من طريق من إسحق بسنده قال ولهم بما هم عليه من خلافك عذاب عظيم قال فهذا في الأحبار من يهود فيما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك بعد معرفته عن مقاتل بن حيان من طريق بكري معروف قوله ولو عذاب عظيم يعني عذاب وافر قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قال المصنف قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله اختلف فيما نزلت على قولين حدوا أو أحدهما أنها في المنافقين ذكروا سدي عن ابن مسعود عباس وبه قال أبو بن عباس وبيه قال والثاني أنها في منافق أهل الكتاب رواه أبو صالح بن عباس وقال ابن سيرين كانوا يتخوفون من هذه الآية وقال قتالة هذه الآية نعت المنافق يعرف بلسانه وينكر بقلبه ويصدق بلسانه ويخالف بعمله ويصبح على حاله يمسي على غيرها ويتكفأ تكفأ السفينة كلما هبت ريح هب معها قولوا تعالى يخادعون الله والذين آمن وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون قولوا تعالى يخادعون الله قال ابن عباس كان عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير والجد بن قيس, والجد بن قيس إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ونشهد أن صاحبكم صادق فإذا خلو لم يكونوا كذلك فنزلت هذه الآية وفي معنى, وفي معنى خداعهم الله أنهم كانوا يخادئون المؤمنين فكأنهم خادعوا الله روي عن ابن عباس في قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قوله تعالى في قلوبهم مرض المرض وهنا الشك قالوا اكربته وقتاله فزادهم الله مرضا هذا الإخبار من الله عز وجل أنه فعل بهم ذلك وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض اختلفوا فيما نزلت على قوله. أحدهما أحدهما أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول الجمهور من ابن عباس ومجاهد والثاني أن المراد بها قوم لم يكونوا خلق حين نزولها قالوا سلمان الفارسي وفي المراد بالفسادها هنا أربعة أقوال أحدواء أنه الكفر قاله ابن عباس والثاني العمل بالمعاصي قاله ابو عالية وقم والثالث أنه الكفر والمعاصي قاله السدي عن أشيخه والرابع أنه ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي قالهم مجيد قولوا تعالى إنما نحن مصلحون في أربعة أقوال أحدها أن معناه إنكار ما عرفوا به وتقديره ما فعلنا شيئا يوجب الفساد والثاني أن معناه إن نقصد الإصلاح بين المسلمين والكافرين والقولان عن ابن عباس والثالث أنهم أرادوا في مصافات, مصافات الكفار صلاحا لا فسادا قال ابو مجاهد وقتاده والرابع انهم ارادوا ان انفعا نعم انهم ارادوا ان فعلنا هذا هو الصلاح وتصديق محمد هو الفساد قاله السدي الا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وفي الموسوعه النبي علي من طريق الربي من انس في قوله تعالى الا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون قالهم هم المنافقون قال مقاتل بن سليمان الا انهم المفسدون يعني العاصين ولكن لا يشعرون بانهم مفسدون قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون قال المصنف قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا في المقول لهم قولان أحدهما أنهم اليهود قاله ابن عباس ومقاتل والثاني المنافقون قاله مجاهد ابن زيء في القائلين لهم قولان أحدهما أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس ولم يعين أحدا من أصحابه والثاني أنه معينون وهم سعد بن معاذ أبو لبابة وأوسيد ذكرهم مقاتل رضي الله عنه وفي الإيمان الذي دعوا إليه قولان أحدهما أنه التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قول من قالهم اليهود والثاني أنه العمل بمقتضى ما أظهره وهو قول من قالهم المنافقون وفي المراد بالناس هاهنا نؤمن كما آمن الناس ثلاثة أقوال أحده هو أحد هو جميع الصحابة قاله ابن عباس والثاني عبد الله بن سلام ومن أسلم معه من اليهود قاله مقاتل والثالث معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وسيد بن حضير وجمع من وجوء الأنصار عددهم الكلمة طبعا هذا لا تنافئين به صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وفيما عنوا بالصفهاء ثلاثة أقوال أحدها وفيما عنوا بالصفهاء ثلاثة أقوال أحدها جميع الصحابة قالوا ابن عباس والثاني النساء والصبيان قالوا الحسن والثالث ابن سلام واصحابه قالهم مقاتل وفيما علوه بالعلم من ايمان الذي زعموا انه الصفا قولا ان بماذا عبوهم نؤمن كما امن السفاه يعيبونهم بشيء قالك فيها قولا قولان احدها انهم ارادوا بين الاسلام أي الطعن في الدين قالوا ابن عباس والسدي والثاني انهم ارادوا البعث والجزاء يعني او ليس السفاه يؤمنون بالبعث طبعا هذا طعنهم في الدين لا تنافي بين القولين قال الثاني أن مراد البعث والجزاء قال هم قولوا قوله تعالى ولكن لا يعلمون قال مقاتل لا يعلمون أنهم الصفاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا اختلوا فيما نزلت على قولين أحدها أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه قال ابن عباس والثاني أنها نزلت في المنافقين وغيرهم من الكتاب الذين كانوا ظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان ما يلقون رؤساءهم لضده قاله الحسن وفي المراد بشياطين ثلاثة أقوى أحدها أنهم رؤوسهم في الكفر قالوا ابن مسعود وابن عباس والحسن والسدن والثاني إخوانهم من المشركين قاله ابن العالي ومجهد والثالث كهنتهم قالوا الضحاك والكلبي. قوله تعالى إنا معكم في قولا أحدهما أنهم أرادوا إن معكم على دينكم والثاني إن معكم على النصر والمعاضدة والهزؤ الصخرية. قولوا تعالى الله يستهزئ بهم فيها وجوه أحدها أنه يفتح لهم باب الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلق فيسرعون فيغلق فيضحك منهم المؤمنون روي عن ابن عباس والثاني أنه, كان أنه إذا كان يوم القيامه جمدت النار لهم كما تجمد الإهالة في القدر فيمشون فتنخسف بهم روي عن الحسن البصري والثالث أن الاسهزاء بهم إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهرهم من قماله العذاب فيبقون في الظلمة فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قالهم مقاتل قولوا تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون في ثلاثة أقوى أحدها يمكن لهم شوف المنافقين يمدهم في طغيانهم يعني يمكن لهم باب السيد راشع قاله ابن مسعود رضي الله عنه والثالث يملي لهم قال ابن عباس والثالث يزيدهم قال هو قال الله تعالى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مؤمنين قول تعالى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى في نزولها ثلاثه اقوال احدها انها نزلت في جميع الكفار قال ابو مسعود بن عباس وثالث انها في اهل الكتاب قاله قتاده السدي ومقاتل وثالث انها في المنافقين قاله مجاهد وفي كيفية استبدالهم الضلالة بالهداء يعني اشتروا الضلالة بالهداء قولا أحدها أنهم آمنوا ثم كفر هذا معنى اشتروا الضلالة بالهداء قالهم مجهد والثاني أن اليهود آمنوا بالنبي قبل مبعثه فلما بوئ كفروا به قاله مقاتل قال الله تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وفي المبسوعة عن قتاده من طريق سعيد فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قال قد والله رأيتمهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة قال سفيان الثوري كلكم تاجر فلينظروا مرء ما تجارته قال الله فما ربحت تجارتهم وقال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم لطائف عقدية حول الآيات قلت أشارت الآيات إلى أن المنافقين لهم باطن هو الكفر المحضو وظاهر وهو الإسلام وهذا الباطن قائم على أمرين أولهما القلب ويدل عليه قول الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والثاني الخلوة والسر ويدل عليه قول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إننا نحن مستازعون ويدل على ردة المنافق في الخلوات بجوارحه قول الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم هذه المرتد من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صول لهم وأمل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الآمر والله يعلم إسرارهم قال الطبري في تفسيره والله يعلم إسرار هذين الحزبين المتظاهرين من أهل النفاق على خلاف أمر الله وأمر رسوله إذ يتساروا شوف السر لا فيما بينهم بالكفر بالله ومعصية الرسول ولا يخفى عليه ذلك ولا غيره من الأمور ولا يخفى عليه ذلك ولا غيره ولا غيره من الأمور كلها واختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأت عامة قرائة للمدينة البصرة أسرارهم بفتح الألف من أسرارهم على وجه جماع سر يعني جمع سر أسرارهم جمع سر وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة إسرارهم بكسر الألف على أنه مصدر من باب أسرارة إسرارا يعني اختفاء أو في الخفاء يعني إذن النفاق هنا فقط لقاعدة من جدا من القواعد التي ينبغي ضبطها في باب الفسائل اسمه الحكام وهذه القاعدة قل من ينتمي له وهي قاعدة تحدث الإشكال ودائما للإنسان كما قال ربيعه كل بان على أساس أعوج لم يستقم بنيانه أي واحد يبني ويفرع على قاعدة فاسدة يفسد التفرع السلف في الكفر الشائع الذائع حتى بين بعض طلبة العلم أن المنافق كافر في قلبه فقط هذا هو باطنه هذا ليس صحيح الباطن باطنان يا جماعه أو له اعتباران أو له تعلقان قل ما شئت باطن في القلب وباطن في السر ويدل عليه الأثر الآتي قال الفريابي في النفاق في كتاب صفة النفاق حدثنا يا شاب بن عمار بيستاذي يعني الحسن قال كان يوقع النفاق ركز في كلمة الحسن النفاق ما هو النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج هي الخلوة مدخل هي المخلوة والمخرج هي الظاهر فالنفاق هذا هو يختلف سره وعلانيته قوله وعمله خلوته وجلوته هذا المنافق مرجع ذلك قال وكان يقال أس النفاق الذي يبنى عليه النفاق الكذب هذه نقطة مما جدا عقل وفهمها لأن نحن نعاني من بعض البقبقين ممن ليس له في العلم حظ ولا نصيب من أشبه العوام ممن يتصدرون هذه المسائل ويتكلموا فيها المسألة خطيرة هذه لازم يكون عندك ضابط شرعي أثري تفهم ما معنى النفاق أنت لا تحرر المنافق وتتكلم في أحكام النفاق حتى نسبوا إلي بسوء بس الفهم وقلة التحقيق أنني أقول كفر المنافقين ظاهر هذه ما يقولها صغير من طلبة العلم ما يقول هذا الكلام كفر المنافقين ظاهر طيب لماذا سمي منافق لكنهم لم يعقلوا لما قلنا أن المنافق هم يحسرون النفاق في القلب فقط لا النفاق قد يكون في خلوة بالجوارح بينوا بالنفس أو بينه وبين أصحابه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمن هذا المخرج وإذا خلوا هذا المدخل خلوة إلى شياطين قالوا إنا معكم يسرون لهم بذلك كما قال ابن ابنه بالزمنين في مختصر تفسير إحياء بن سلاء وافقوهم على الشرك في السر والموافقة وقعت بعمل الجوارح باللسان والرضا والمتابعة بالجوارح لكن كان سرا لا علنا. تجابل هذه النقطة جيدة لأنها مهمة نطاع الثقية حول الآيات متعلقة بالمنافقين. حكام المنافقين هذا باب واسع لكن لابد تضبط أنواع النفاق إذا المنافق كما ذكرنا لما نقول له باطن وظاهر الظاهر هو الذي يظهره للمسلمين في جماعة المسلمين ما الذي يظهر لجماعة المسلمين يظهر لهم الإسلام أي نعم تظهر عليه علامات سمات لابد تظهر علي ذلك ام حسب الذين في قلوبهم مرض الا يخرج, يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لو عيناكهم فلعرفتهم باسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول يعني في المنافق عليه علامات في لسانه وعلامات في في, في افعاله في أ... مهما كتم يعني الا يظهر على فادات لسانه وتقاسيم وجه شيء من هذا النفاق أو ما يدل على هذا النفق لكن تبيننا أنه ياء وقع في الكفر أو في الردة هذا لا يكون إلا بالبينات والشهود لا يكون بمجرد القرائم أو مجرد العلامات غير ليست من البينات الصريحة هذه نقطة انتبهوا لذلك كان السلف إذا الرجل يتأخر عن صلاة الفجر اتهموه بالنفاق كما قال ابن عمر كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وقال كان الرجل إذا تخلف عن صلاة الفجر أسأنا به الظن يقول ابن عمر ليس أنهم جعلوه كافرا، لكن قولوا هذه علامة نفاق تأخر صلاك فجر تأخر صلاك إيشاء في جماعة هذه علامة نفاق لكن لا تحكم عليه بالكفر أكبر ليس بمجرد أنه لم يأتي إلى صلاة الجماعة ويصلي معك في المسجد تجعله تقول هذا منافق كافر لا ولكن هذه علامات أسأنا به هكذا كان السلف لكن متى السلف يحكمون بكفره وردته إذا وقعت البينات لذلك هنا جاءت بطائف قية حول الآيات المتعلقة بالمنافقين قلت قد في كتاب المحرر وجيز وهذه كانت يقول وهذه كانت حال المنافقين إظهار الإيمان للمؤمنين وإظهار الكفر في خلواتهم بعضهم مع بعض. طبعا هذا سيعزوه أن هذا أصل مالك وأصحابه وإلا صاحب محرر وجيز ليس يعني نحن نزكي لكن لما عزى ونقل نقلنا هذا النقل سنعزوه أيضا أقوال الأخرى إذا المنافقين ماذا عندهم؟ إظهار الإيمان للمؤمنين وإظهار الكفر هذه الكثير من الطالبات لدينا يعرفها إظهار الكفر في الخلوات يظن بعض الناس لما نقوله منافق يعني فقط في قلبه فقط منافق في, في فؤاده لا هو في خلوته يجاهر بنفاقه يجاهر خلوة انتبه يظهر خلوة يعني أمام الموافق ممن هو على دينه أو ممن يعني يرضى قوله ثم قال وكان المؤمنون نعم يلبسونهم على ذلك نعم على ذلك لموضع القرابة فلم تلتمس عليهم الشهادات ولا تقرر ولا ولا تقرر تعيينهم في النفاق ولم ولم يتقرر لعله تعيينه في نفاق النفاق تقررا يوجب لوضوح الحكم بقتلهم يعني يقول لك لم تثبت لهم عليه بينات صريحة وكان ما يظهرونه من الإيمان يحقن دمائهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم هذا طبعا في بداية في, في البداية أو مهاجر عليه الصلاة والسلام وضع إلى المدينة كان يعرض عنهم أمر من القرآن ويدأهم في غمرة الاشتباه مخافة أن يتحدث عنه أو يتحدث عنه أنه يقتل أصحابه فينفر الناس حسب ما قال عليه السلام لعمر الخطاب الله عنه حين قال له في وقت قول عبد الله بن أبي بن سلول لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجتنا الأعز منها الأذل هذا كلمة كفر وهو كافر بها لا شك أن هذه كلمة كفر نحن علمناها بالوحي صدقنا آمن هذه كلمة كفر لكن كيف كان كفر في حكم الدنيا بن بن سلول بهذه الكلمة كان كفر باطن وقال في الخلوة لذلك لما يقال قلت كذا ينكر ينزل القرآن بتكديمه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليسنى للحكام من بعده والقضاء من بعده سنة أنك لا تحكم بعلمك حتى تثبت أمامك البينات فهذا يقتدى به فيه صلى الله عليه وسلم وإلا هو كافر بتلك الكريمة لا شك لما يقول عن النبي ما قال وعن نفسه ما قال لا يخرجن, منها لا يخرجن منها الأعز منها الأذب وقصة الصحابي الذي قال في القصة دعني يا رسول أضرب عنق هذا النافق قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب هذا كان في البداية ماذا قال هنا؟ قال فهذه طريقة أصحاب مالك رضي الله عنه لأن هنا مسألة سنطرحها هي مسألة الزنديق في خلاف بينهم هل يقتل باستجابة أو بلا استجابة مبحث مسألة الزنديق مبنية على مسألتنا في المنافق في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين مع علمهم بكفرهم في الجملة يعني هناك مسلك الشافعي وجماعة يناقشوا أصحاب مالك وهي أن الزنديق في معناه هو الذي فعل الكفر سرا في الخلوة وأظهر لنا الإسلام لكننا تثبت لنا بالبينة أنه يفعل الكفر في السر هذا الزنديق مثاله الذي جاء في قصة علي بنبي طالب ناس يظهرون الإسلام ويعبدون صنم في بيتهم فجاء اثنان شهود مسلمين عدول قالوا فلان الفلان يعبد صنم في بيته سرا هو يخفي هذا ما يظهره فطلع عليه أمير المؤمنين وثبت عليه بالشهود والبينات أنه هذا يعبد صنم بسر هو أهل بيته شهود عدول هذا يسمونه المنافق والزنديق هذا النوع ممن يفعل الكفر في الخلوة ويظهر الإسلام هل يقتل بلا أم أنه يستتاب كما يستتاب المرتد يعني نفس الصورة وأن شخصا ذهب إلى صنم وسجد له وثبت عن ذلك هذا مرتد ظاهره هذا جمهور العلماء يقول يستجأ لكن الثاني لم يفعل ذلك في العلن فعله في بيته يسجد الأصنام في الخلوات وفي الظاهر يأتي يصلي معنا في المسجد هذا يسمى الزنديق فاختلف فيه الناس الشافعي يقول ومن تبعه إحدى الروايتين أحمد يقول الشافعي أن هذا النوع كل مرتد مثل مثل المرتد يستتاب لا فرق بين من يظهر لنا الكفر فيثبت عنه ولا بين من يصره فيثبت عنه كلاهما سواء ما حجتك يا أبا عبد الله الشافعي قال حجتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عن المنافقين الفعل الكفر في الخلوات ومع ذلك لم يقتلهم وعملوا معاملة مسلمين فهذا يضل على أنه لما كف عنه أننا الزنديق نفس الباب نقف عنه فإذا ثبت نعمله كالمرتد مالك وأصحابه قالوا لا في فرق في فرق من يظهر لنا الكفر ويثبت عنه هذا مرتد نستيبه أما من لا يظهر لنا الكفر ويخلو به فيثبت عليه ونطلع عليه بالشود والبينات فهذا نقتله بالاستيبه فقالوا له إيش الفرق بين هذا وذاك ما الفرق قالوا الفرق أتري ونظري أنا أعطيك تحليل المسألة لأن هذا موجوداً، هذا هو عمق الخلاف بينه وبين سندقة الارجع، إنه لا يدرسون العلم، أنا كلهم في ناس عوام، سمعوني يا جماعة، لا يفهمون العلم، لا يفهمون أصول العلم، هذه ليس له علاقة بمذهب الخوارج ولا شيء، وصاعتك الإسقاطات العلمية؟ مذهب مالك رحمه الله وصحابه، كما قلت، قتلوا هذا النوع من عندهم دليل أثري ودليل نظري، أما الدليل الأثري، يحتجوا به على القتل، فاحتجوا بأثار علي بن بطالب. فإن علي بن أبي طالب لما اطلع على قوم يعبدون أصلاً في السر قتلهم بالاستتابة واحتجوا بهذا والأثر عند ابن أبي شيء طبعاً اختلوا بتصحيط ضعيفة لكن هم احتجوا بهذا النور من الآثار التي وردت في قتل الزنادق بالاستتابة إذا اختلوا بالكفر واطلع عليهم بالبينات في الخلاء أو في الخلوجة فقال مالك هذا دليل الأثري دليل النظري طبعا وعنده دليل آخر أدلة أخرى ودليل النظر قال في فرق قال هذا المرتد أظهر لنا الكفر فبالتالي لو يأتي ويقول ونستتيبه ويتوب فتوبته يعني تقبل في أحكام الدنيا لأنه أظهر الكفر واظهر لنا الإسلام لكن هذا الزنديق كان يظهر لي في الإسلام فاختلى بالكفر فلو قال لي توبت من الذي يدريني أو, أو من الذي يؤكد لي وقد صام صاموا معنا وصلوا معنا واختفوا بالكفر أنه نفس الأمر يظهر لي التوبة ويختفي بالكفر فيقول ليس هناك يعني شيء يدل على صحة التوبة هذا دليل أثري ودليل نظري إبن أحمد عنه روايتان مشهور عنه في أكثر الروايات كقول الشافعي وغيره أن الزنديق في هذا النوع غير السعرة سعر يستثني بالأثر لكن الزنديق الذي يختري بالكوفر فيقول أمام أحمد كان مرتد يستتاب وعنه رواية أخرى يقول كمالك يقول يقتل بلا استتابة وهذا ليس قول مالك بنفسه كما زعم بعض الظاهرية بل هو قول جماعة من أهل المدينة حتى عزال إمام في لتابعي أهل المدينة فقال له الأثرم قال له انه اقوى في النظر وكذا الشهد اذا النسألة خلافية طيب هنا يقول أن طريقة أصحاب مالك انهم يرون الزندق يقترب إلى طيب كيف سيجيبون على احتجاج الإمام الشافي عليهم بالمنافق ما هو المنافقين علم النبي كفر في الباطل ولم يقتلهم فأجاب أصحاب مالك عن عدم قتل النبي للمنافقين بثلاث أجوبة خلا خصلك هذا جواب اسمعى القاضي يحكم القرآن وحمد بن أحمد بن الجهم رحمه الله المروز المالكي تلميذ اسمعى القاضي وحتى تاريخ بغداد كان كتبه محشوة بالآثار ينصر فيها مذاب ملك ووقول الأبهري وابن الماجشون وقول جماعة وأصبخ وجماعة كثر ماذا أجابوا قالوا أما عدم قتل النبي للمنافقين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يقتلهم لأن النبي لا يحكم بعلمه فيهم مع علمهم لكي لا يحكم بعلمه فيهم القاضي لا يحكم بعلمه أنا لو قاضي شرعي الصبني ولي الأمر قاضي شرعي وعلمت فلان الفلاني يصب الله في بيتي أنا كقاضي علمته ما في شهود جاءوني ولا بينات قامت عندي هل بمجرد أن علمت من فولان لسب الله خلوة في بيتي آتي بي وأقتله هل بس القاضي حكم القاضي علمي مالك يقول لك لا لا يحكم القاضي بعلمه هذا رقم واحد فالنبي علم بالوحي بالوعي لا يحكم عليه بعلمه سيحكم عليه بما أظهره طيب جواب الثاني قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف مكت في مصلحة خاصة وهو ألا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه هذا في بدايات القرآن وإذا كذا جاء ملك المنافقين في هذه صورة بقرة في أول القرآن مدني لكن الذي جاء في آخر القرآن المدني فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرين كبير ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا يعني حيثما أظهر الكفر أخذوا وقتلوا تقتلا فهذا الاستقرع عليه لكم فقال ملك رحمه الله كان في مصلحة ملك أصحابه قالوا كان في مصلحة ما هي المصلحة؟ المصلحة أنه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لأن الناس لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فلان يفعل الكفر ويقتله الناس لا تعلم منه معلم النبي فيخرج الناس قول هذا يقتل أصحابه السبب الثالث وهو أنه لم تكن هناك بينات كافية فمثلا أبي بن لما قال كلمة الكفر إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز من هذا الأذل شاهد علي شاهد واحد. وقد أجمعوا أنه في الردة يقتل بشهدين فلم يستوف النصاب خلافا للحسن قال اربع شهود وهذا شروث الذي عليه عامة الفقهاء من الصحابة والتابعين أن الردة بشهدين عند القاضي تمام؟ قالوا لم تكن هناك بينات ثابت عليهم إنما كانوا ينكرون ويجحدون ونحو ذلك فلذلك كان في اشتباه والنبي لا يقتل بشبه صلى الله عليه وسلم إنما يقتل على اليقين الواضح ليستنى به القضاء من بعد هذه أجوبة لأصحاب مالك في مسألة عدم قتل النبي للمنافقين طبعا بعضها مناقش وبعضه صحيح ومن أحسن من بسط هذا ابن بزيد رحمه الله ودى سنة علم ممكن إذا عربنا الآية النساء في كتابي الذب عن مالك لما جاء إلى باب قتل الزندق وشرح ماذا مالك وبسط بنحو ما قلته في ردميات الميانيث هذو الأولاي اللي والله يا إخواني لو أخذت ردميات الميانيث كنت منصف تدرس العلم أقرأها الليلة لم تهد كلام هذا لأن المنافق هم أصل الإشكال الذي بدأ بها أولا الحبقى البقبقون أنهم بدأوا بأن النفاق في القلب يقابله الجوارح في العالم ونسوا وتغافلوا وجهلوا وتحامقوا لأن عندهم تأصيل أهل العلم أن النفاق لا لا يحصر في القلب فقط في الباطن بل هناك نفاق الخلوات وإذا جاءت نصرة الزندقات التي نتكلم عنها هنا يقول نص على هذا محمد بن الجهم يعني هو رحمه الله أبو بكر وإسماعيل القاضي والأبهري وابن الماجيشون واحتج بقوله تعالى لإن لم ينتهي المنافقون قال قتدى معناه إذا هم أعلنوا النفاق قال مالك رحمه الله وركز زيدا في كلام مالك قال مالك النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزندقة فينا اليوم أذا مالك قال فيقتل الزنديق إذا شهد, شهد عليه بها دون استجابه الزلق عند ملك مين؟ من يفعل الكفر في الخلوات وثبت عنه هذا الزليق هو عنده. لأنه, لا يظ... لا مش قل. لأنه لا يظهر ما يستجاب منه يقول لك ملك أنا من إيش يستتابه استتابه من أمر ظاهر لكن هذا استخفى به في السر طيب ثم قال ملك وإنما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليس لامته أن الحاكمه لا يحكم بعلمه إذ لم يشهد, يشهد على المنافقين يعني الحاكم لا يحكم بعلمه ولم يقم في المنافقين شهادة وافية قال القاضي إسماعيل رحمه الله لم يشهد على عبد الله بن أبي إلا زيد بن أرقم وحده هذا اللي يأتيك ويقول لك لماذا النبي لم يقتل الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة قلوا شهد لي زيد بن أرقم وحده و... ولا على الجلاس بن سويد وإن كان تهد جلاس بن الصامت من شهد عليه؟ عمير عمير بن سعد ربيبه وعده تاب مع أنه تاب من, من ذلك في قول حفنا بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وضع هذه الآية نزلت فيه قال ان كان محمد يدعون اللي عفنا نحن شر من الحمير بلغ عليه ربيبه عمير بن سعد النبي قال اسمع هذا الذي رباني ماذا يقول خفت أن أخلط بي فهو جاء يحلف والله ما قلت فنزل آية نقطة فجاب قد أرى الله جعل لي مخرجا فأتوب خير لهم فقالت أتوبوا إلى الله فقبلت توبته جو. ترى طبعا انا يدخل على مالي فقط الزنديق لكن نحن نقول وصول اهل العلم في المسألة لست اناقش انا دي في التفاصيل لكن الاصل الذي بني عليه متفق عليه أنه موجود نفاق في الخلوات هؤلاء إشكالية اللي بيني وبينه انهم جعلوا النفاق قلبي فقط لذلك إذا قلت فؤيلة بالجوارح قل لك هؤلاء كفر المنافق والظاهر هذا لم يفهم هذا خذك بلازم حماقته أو لازم نقصان علمه فقط طيب نكمل قال ولو شهد على أحد منهم رجلا بكفر ونفاق لأخرج قال الشافعي وبعدين ذكر كلام الشافعي السنة في من عليه بالزندقة فجحدوا على النائمات وتبرأ من كل دين سوى الإسلام أن ذلك منعني من رقدها يقول الشافعي رمذا أنه يستشف أن شبل قبيل تشوبت وهذا النوع ذلك فكرنا. الحجة ممكن تراجعون في الكتاب شوف معنا في النوادر للزيادات قال غيره من البغداديين من أصحابنا ماذا قال؟ قال الزنديق مبطل في توبته بما أبطنا من الكفر الذي لا علم لنا على الرجوع عنه وقد أمرنا بقبول توبة المحارق قال ولا حجة لمن يحتج بالمنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم فلم يأخذهم بعلمه ولا يحكم الإمام بعلمه وقد نهاه الله عنهم فقال أولئك الذين هاني نهاني الله عن قتلهم ولم يأتي أن بيينة شهدت عند على منافق بباطنه فتركه طبعا هذا كلامهم لأنه المسألة الأجوبة هذه محفوظة يعني الآن لذا واحد جاءنا قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل الرجل الذي قال أكان ابن عمتك لأنه ابن عمتك هذه كلمة كفر, كلمة كفر هذه. والرجل هذا هم الحمقى قالوا هذا حاطب وأنصاري وبدري طبعا روايه بدري منكرة وأنا بينت أن روايه منكرة لا تصح لا تثبت شاذة وأن حاطب حاطب ليس أنصاريا حاطب من المهاجرين رضي الله عنه وذكره في رواية النبيات وفي تفسير النبيات نسعيد مسيب وهم وغلط بينه أبو حاتم نفسه في العلام هذه نقطة كلها شرحتها علىنا واضح حتى لا تشكل عليك إذن الرجل هذا لما قال كان ابن عمتك هذه كلمة كفر الذي قال النبي اعدل فإنك لم تعدل أبو سعيد الخدري بالنص يقول نزل فيه قوله تعالى في سوره التوبة ومنهم من يلمزك في الصدقة واللمز والطعم في لغة العرب يطعم في النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفر طيب هؤلاء الثلاثة اعدل يا محمد لم يقتل كان ابن عمتك لم يقتل فيأتيك ويقول لك طيب هذا لماذا لم يقتله أقول لك الجواب كما ذكرنا إما أن يكون الاجوبة التي قيلت في مقامات منذقين منها أيضا لإن رجعنا إلى المدينة غيرة. إما أن يكون لم يستوفي النصاب كأن شهد شاهد واحد عليهم أو أنه يبادرون باليمين الكاذبة تخذوا أيمانهم جنة وهذه كل قيلة الثالث وذكرها الإمام مالك نفسه رحمة الله عليه الإمام مالك وأصحابه رحمة الله عليهم فقهاء فوقان مسلمين قالوا أنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهذا كان في بداية الإسلام دعوة يمكن لها في المدينة شيئا فشيئا في البداية ترك قتل هؤلاء من باب تغليب المصلحة العامة وهي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابها ستكون فيتنا فهذا روعي في مرحلة معينة من الإسلام تدرجا إلى استقرار الأحكام على قتل المنافقين كما قال ربنا أينما ثقفوا قتلوا أخذوا وقتلوا تقتيل ملعونين حينما ثقفوا يعني أمسكوا وإذا أظهروا نفاقهم أخذوا وقتلوا تقديلها هذا الأحزاب صورة أحزاب صورة أحزاب من آخر القرآن المدني كون معروف فالشاهد أن هذه الأجوبة أهل العلم لتالي لا تشكل عليك هؤلاء الحمقى ماذا يصنعون وجدوا شخص قال للنبي اعدل فقال كذا ليس كفرا لو كان كفرا لقتله النبي شوف الغباء شوف الغباء واحد يقول للنبي اعدل فإنك لم تعدل فإنك لم تعدل هذا طعن في النبي ربنا قال يلمزك وأنت تقول هذه كلمة كلمة إيش هذه إنت خرج هذه معصية بأي درجة معصية هذه هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام هذا طعن أنت لو قيل لك إنك لا تعدل ماذا تعدها لو قيل لك انت فلان لا تعدل هل تعدها طعنا تعدها نقصان ما أدري يعني سبحان الله ذو العقول وعد آخر يقول في النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أكان ابن عمتك أنك تحكم لأنه ابن عمتك تحكم للقرابة هذا الاتهام في حكم النبي هذا خرج من مسألة الرد هذا الطاعم فيقولك لا لا يكفر لأن لو كفر قتله النبي هذا فيه إشكال الجماعة ما عندهم تأصيل الإمام مالك أجاب عن هذا أعطاك أجوبة ثلاثة لك إذا سمعت كلمات المنافقين احفظ هذا الجواب الأثري السلفي السفود وأنا ألقنك العلم بإذن الله احفظ هذه الأجوبة إمام مالك أعطاك الأجواء قالت إما أنه لم يقم النصاب كشهادة زيد من أرقم واحدة وعلى أبي بن سلون وإما أنه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وإما أنه علم ولا يحكم بعلمه صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث أجوبات راعب في هذه المواطن طيب إذا علم هذا فالرجل الذي لم يرضى بقضاء النبي قتلوا عمر رضي الله عنه هنا مسألة رجل لما لم يرضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون الآية التي هم لم يفهموها ولم يعوها هي فيها أربعة أسباب نزول لا يتنافى بعضهم بعض. ومبعض. السبب الأول هي في جميع الأقوال نزد في المنافقين ووجد في بعض الآثار مسلم هو مغتر وقال هذا مسلم طيب هو مسلم احنا قلنا عنه كافر هو مسلم في ظاهر أحكام الدنيا مسلم وبي بن سلول ظاهر أحكام الدنيا مسلم معجب بن في ظاهر أحكام الدنيا مسلم من قال غير ذلك؟ هو مسلم في ظاهر أحكام الدنيا ولذلك يصلي عليه وتوارث الناس معه وتناكعه ألم ترى إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل؟ قلنا ثلاثة رجل بن المنافق نحن سناتي الآية في دروس تدارس إن شاء الله سنصل للنساء ونقفل السبع الطوال بإذن لهذا البرنامج ان شاء الله سنمر بايات المائده والنساء كلها تمر عليهم. لكن فقط أريد اكتفهم هذا التعصيل قد نزلت في رجل منافق كان بينه وبين يهودي خصومه ايش قال له اليهودي قال تعال بنا الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى محمد يخ... فهو قال بل الى كعب بن الأشرف هذه في القصه التي رواها في تفسيري بسناد المتابع ومعتبر في التفسير مقبول ان المنافق انطلق الى عمر على للقصة إلى أن عمر قتله بعد رحل أو وكر بعد عمر فعمر ضرب المنافق حتى برد وصاحبه هرب وقال صاحبه لولا أني هربت ضربني بالسيف هل القصة ماذا قال هؤلاء النوكاء قالوا إن عمر هنا أخطأ شوف الكلام طيب كيف أخطأ من أي نوع أنا أسألهم تحداهم يجيبوا على هذا السؤال هل هو خطأ بأن الرجل مسلم وعمر قتل مسلما بتلك الكلمة ولا أن الرجل مستحق للقتل لكن عمر قتلهم غير إذن السلطان ترى هذا يفرق ترى هذا فارق إذا كان عمر رضي الله عنه قتل مسلما في حكم الدنيا وجبت له الديان لأن الآية نزلت في سوره النساء وفي سوره النساء تقرير للديات والنبي لم يعطيه ديان قال فهدر أن القرآن دمه وبرع عمر منه دمه هدر ولا يهدر دم مسلم ولو بالقتل الخطا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يعني وقع القتل فديه مسلمة الى اهله في مديه ما عنده ديه ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ديه اذا السؤال خطا عمر او ما جانب فيه عمر رضي الله عنه صاد هل وأنه قتل رجل لما لا يرضى يقوله لم أرضى بقضاء النبي أو لم أرضى بقضاء الله ورسوله أو لم أرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عمر قتله لأنه يستحق القتل فعمر قتله بغير إذن السلطان فيكون هنا استعجل أو أنه قتل رجلا لا يحرم قتله وقد عصم قتله ولو قال تلك الكلمة هنا السؤال هل بحث المسألة ثم المنافق لما قال الكلمة أين قاله قال لعمر وحده قال لأبي بكر وحده فهو لم يكن لم يجي أمام الناس وقال حتى يقول لي شهدوا على اثنين لكن قال ابنه بن عمر فلما عمر سمعها منه عرف أنه يرد هذا كفر هذا كلام كفر وعليه يقول أنا لا أرضى بقضاء رسول الله صلى الله صلى رسوله هذا كافر بل ما شك في كفري فهو كافر من الأخير كافر بالله ورسوله تقول هذا الكلام لا أرضى بقضاء رسوله هذا كافر لا يرضى بما شرع النبي ودعه بما سن النبي كفر، صلى الله عليه وسلم فعمر خطاب سمعينه كلمة كفر فقتله من غير إذن السلطة طيب فالنبياء لما بلغه قال ما أظن أن عمر يقتل مؤمن أو يجرع قتل يقتل مؤمن وهذا معناه استبعاد إن عمر ما يقتل مؤمني وفئلا عمر ما قتل مؤمنين دليل آية قالت فلا وربك لا يؤمنون ومشكلة الرجل ليست في الرد فحسب فهمت أنه لم يرضى فحسب فهمت إيه فالرجل جمع الإباءة والردوة وكعب بن الأشرف يعني هذا كله هذه في الباطن فعمر لما سمع منه الكلمة قتله هنا استعجل عمر بقتل قبل السلطان فلذلك نزلت الآية بأنه لا يقتل المنافقون حتى تكون هناك بينات وفعلا قضية الحد يقيمه السلطان والسلطان أو الحاكم أو الأمير هو الذي يقيمه الحدود وإذ والنبي هو النبي عليه الصلاة والسلام هو القائم بأمر الله تعالى في إقامة الحدود لا يقيم عمر ولا أبو بكر ولا غداد إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه قال أصبغ الإمام في من يقتل هذا النوع قال ومن أيقن يقول أصبغ ومن أيقن برجل أنه زنديق فقتله غيلة فلا حرج عليه بينه وبين الله تعالى شوف الكلام العالي الغالي شوف كلام العلماء يقولوا واحد سمع وسب الله أمامك أمامك سمعت أنت سمعت واحدة في غرفة مغلقة سب الله الزوج عميت إلى السيف وضربت رأسك يقول لا حرج علي بينه وبين الله زنديق ولا يسلم من السلطان إلا بالبينة على ظنقته فيس فيس فيس, فيس فيس فيس فيسلم بذلك إذا أجاب البينة من القتل والعقوبة وبين عمرون تصدق الوحي له الله صدقه أنه قال فلا وربك لا يؤمنون فما, فما يقول لحد في بينت عمر أن ددنا لا الوحي صدقه وكفى بالله شهيدا الله شهد أنه عمر صادق الرجل قال الكفر فلا يؤمن وأنه وجد الحرج وأنه رد على رسول الله قضاءه صلى الله عليه وسلم طيب ولكن السلطان ماذا يصنع يزجر ويعزر فيما عجل بيدونه بي يعني شيء يقول فلان هذه المرة ما عاد تقتل ولا شخص بدون إذني رفعوا إليه ثم ماذا قال وهو محسن بينه وبين الله فهمت القصة كيف واضحى سهلا ماهلا كمان واضحى بفضل الله تعالى في يعني هم تجلس مع نفسك وفكر الرجل لما يقول عمر بينو بن عمر أنا لا أرضى بقضاء النبي صاحبي هذا قال لم يرضى عمر دخل السيف ودخل واخذ السيف وضرب الذي لم يرضى الآخر هرب هذا الفعل إذا قلتم خطأ هل هو خطأ لأن أمر قتل مسلم معصوم الدم؟ ولا قتل من يستحق القتل بزنبقة أظهرها عنده؟ فيكون عمر عاجل بالحد ولم يكن له أن يعجل فيه هذا بحث المسألة فكر في أمليع ودورها في دماغك تفهم المسألة بإذن الله تبارك وتعالى لطائف سلوكية إيمانية حول الآية إذا نمتأ ابن القاعدة وسنأتي الكلام عنها في آية النساء إن شاء الله لكن ابن القاعدة عندك يا أخي المؤمن يا أخي المسلم أيها العامي أن النفاق نفاقان أو أن النفاق له اعتباران ظاهر للمؤمنين وباطل إما في قلبه وإما في خلوته وهذا دلنا عليه ومن كثر كلام الحسن أساس النفاق اختلاف السر والعلانية واختلاف المدخل والمخرج اختلاف الأغرش مدخل المخرج يصير العلاني والثالثيش القول والعمل نعم طيب قلت المؤمن لا يحب إلا لله جعله فيوال المؤمنين وينصح لهم ويعاد الكافرين ويرضو استفيد هذا من الآيات أن المؤمن يوال المؤمنين وينصح لهم ويعاد الكافرين ويرضو والمنافق لا يحب إلا لهواه فيخادع المؤمنين ويغشهم ويوال الكافرين ويرضو ما ليهذا بالله وقد روى عبد الله بن مبارك في الزود قال أخبرنا معمر عن يحيى ابن المختار عن الحسن قال إن المؤمن شعبة من المؤمنين النبي النبي حاجته النبي علته يفرح لفرحه ويحزن لحزنه وهو مرآة الراء منه ما لا يعجبه سدده وقومه ووجهه وحاطه في السر والعلانية إن لك من خليلك نصيبا وإن لك نصيبا من ذكر من احببت فتنقوا الإخوان والأصحاب والمجاليس فتنق ماذا؟ الإخوان والأصحاب والمجالس نكتفي بهذا القدر سائلين الله تبارك وتعالى بسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يجعلن وإياكم ممن من ينتفعون بكلامه ويرتفعون بذكره إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا نكمل في الدرس القادم إن شاء الله